சீ நூ واللهُ ذو فضلٍ عظيم إنَّ ما بعدكم شيطانُ لا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ إنهم لن يضروا الله شيئا يريد وَالْحُمَمَ بَنُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ سَخَرُوا الْقُفُ وَرَأَوْا Oh